بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكريم استمر واسترسل في قضية تساؤلات الجيل الجديد واليوم نقف مع قضية قديمة حديثة لا يخلو الجنس البشري منذ أن وجد إلا وهو يتساءل هذا هذا السؤال ويطرأ على باله هذا الخاطر حتى لو لم يكن معترضا إنما هي هواجس وتساؤلات قد تكون مشروعه من الداخل إلا أن الأهم كيف يتم التعاطي معها والإجابة عنها سؤال لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الشر؟ الله سبحانه وتعالى خير ويحب لنا الخير ويريد منا أن نلتزم الخير ونحب الخير إذا كان كذلك كقاعدة مسلمة إذا لماذا خلق الشر والأشرار وينبثق من ذلك سؤال آخر متمن أو تابع ألا وهو أليس مصدر الشر وأبو الشريرين هو إبليس إذا لماذا خلق مصدر الشر ومنبع الكفر وأسباب الدفع إلى الرذائل والوسوس للناس بمخالفة أمر الله ومعاندة شرع السماء والانتكاس عن طريق الفطرة السليمة وشرع رب الأرباب سبحانه وتعالى لماذا؟ هذا السؤال يخطر على البال اباؤنا أساتذتنا المربون في البيئات الإسلامية سابقا كانوا يقولون استعذ بالله من الشيطان الرجيم و عوّل على اليقين الذي في قلبك وهذا خاطر يدفع إلا أن علماءنا أنا أفرق بين الموروث الآبائي وبين الموروث العلمي إلا أن علماءنا وأهل الفكر والفقه والعقائد طرحوا هذا السؤال من منتصف القرن الثاني الهجري وقبل ذلك يعني كتأصيل يعني الجاحظ في كتابه الحيوان أجاب على هذا السؤال بإجابة لا تختلف بل تفوق ربما إجابة الفيلسوف لايبنت الألماني الذي هو أعظم فلسفة ألمانيا قبل كامت الذي توفي سنة 1716 ميلادية جا حظمتها 255 هجرية تصور فإذن مسألة مطروحة على الصعيد الإنساني هذه المسألة ماذا سببت سببت الذين لم يكونوا مؤصلين ولسبب آخر سنذكره سببت شكا وسببت اضطرابا نفسيا وسببت وساوسا وسببت بعد ذلك الحادا ثم منهجت الإلحاد على هذه الشبهة وعندما نأتي في ظل شوشرة المادية على الدين وشوشرة فلاسفة الإلحاد على العقائد نفرق بين الحاد سوء الصودا خربطة اللي في النت وفي الجرايد وفي الدواوين وبين الإلحاد الذي ينطلق من فكر ومن أناس أعمل عقولهم وطرحوا منهجا وطرحوا تساؤلات جديرة بالتناول والنقاش إذا نفرق بين الهازل أو الأخبطة وبين الشيء المؤصل سابقا كان الإلحاد في العهد القديم والفلسفات القديمة يقوم أو ينطلق من ثلاث من ثلاثه انطلاقات أو مبادئ واحد قالك نحن الحدنا لان عجزت العقول من ان تدرك كنه وحقيقه الذات الالهيه الخالقه فبسبب عدم معرفه الحقيقه الالهيه كفروا بها بمعنى لم يستوعبوا قوله تعالى ليس كمثله شيء فهم تعودت عقولهم على القياس قياس التمثيل وعلى التشبيه وعلى الارتباط بما هو واقعي وتجريبي وحسي فكيف يدخل الإيمان في قلب لا يعرف حقيقة ذلك الذي يؤمن يؤمن به هذه أول وحدة اثنين عجز العقول عن تصور خلق شيء من لا شيء أي انبثاق الوجود من العدم هذا الوجود الممتد بأجرامه وأفلاكه ومادته وطاقته من أين جاء؟ نقول خلقه الله من عدم بالكنية كن فيكون استشكل ما أتصور شيء يخرج من لا شيء طيب هل عدم التصور يمنع عدم التعقل أو يبطل التعقل هذه القضية أيضا مهمة السبب الثالث لسبب الألحاد في التاريخ الألحاد الفلسفي العقلي أنه وهو عندما تأمل المفكرون أو بعض الفلاسفة في الوجود المنظم وتراتبيته الحكيمة التي يأخذ بعضها بحجز بعض كحلقات متسلسلة ومتكاملة وجدوا بعض المظاهر تغيب عنها الحكمة وليش خلقها الله ولماذا وجدت فيستدلون بعدم وجود الحكمة في بعض الأفعال الكونية والمخلوقات على نفي وجود الحكيم وعلى نفي وجود الخالق سبحانه وتعالى هذه الأسباب الكلية القديمة أما الأسباب بعد عشر عصر النهضة معاصر التنوير والحداثة وما بعد الحداثة يعني القرن العشرين وما قبله وما بعده هنا يأتي عباس محمود العقاد أحد جبابرة الفكر في القرن الماضي في كتابه أنحطينا في كتابه عقائد المفكرين في القرن العشرين هذا الكتاب لعباس العقاد عندما تقرأ الورقة الأخيرة يحط لك تنبيه يقول لك كم بذلت جهدا في هذا الكتاب لما يتكلم عن عقائد الفلاسفة وعقائد الأدباء وعقائد علماء الفيزياء والفلك ثم يتكلم عن روح العصر ثم يعطي تمهيدات ثم يشرح بتفاصيل مو موسهل موسهل يا جماعة وهو أديب موسوعي في كتابي عقائد المفكرين في القرن العشرين اجي على صفحة ثلاثة والعشرين يذكر أسباب الإلحاد ويحط في خمسة أسباب ما هي يا عباس محمود العقاد قال أول سبب اكتشاف كوبرنيكوس ليه هذا الكون الفلكي، وقوله أن الأرض في المنظومة الشمسية والأجرام السماوية على العموم تحديد مركزية الأرض من هذه المنظومة هنا يتراجع الإنسان. اثنين ظهور القوانين الطبيعية اللي نسميها الآلية المادية كأن الكون يتحرك ذاتيا كأن الكون مكتفي بذاته ليس محتاج إلى خارجه قوانينه قوانينه منه وتعمل من خلاله. بعد إيش؟ قالك ثلاثة نظرية داروين أصل الأنواع الانتخاب الطبيعي الإنسان والقرد هل هم من سلالة واحدة؟ من أصل مشترك؟ من الكلام الطويل هذا الذي دار والذي في العشر الحلق الحلقات الأخيرة بإذن الله سنناقشها مع الدكتور صبري الدمرداش تفصيلا بعنوان عشر حلقات خلق الإنسان بين العلم والقرآن السبب الرابع علم مقارنة الأديان والعادات أما السبب الخامس فهو مشكلة الشر موضوع حلقتنا وهو كما يقول عقاد وهي القضية القديمة الجديدة إلا أنها في الأصل الجديد اتسعت دائرتها لماذا الحروب الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية ثم لماذا تطور الفكر البشري وفكر المحاسبة واعتبار أن الكون وحدة واحدة الكون الإنساني ويجب أن يحاسب المتسبب بالجريمه إذن ليس لنا علاقة بما وراء المادة هي قضية داخلية وبعد الفاصل نكمل قلنا يا شباب بأن مشكلة الشر في الوجود وقضية الألم في حياة الإنسان أحد الأسباب التي دفعت بعض الناس إلى الشك في الله سبحانه وتعالى في عدالته وبعض الناس إلى ماذا إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون إله موجود وفي الدنيا في دنياه وفي كونه مثل هذا الشك بعض مضطرب أدله اليقينية أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بعظمته بوجوده بجلاله موجود لكن هذه الأمور مقدرة أفهمها فهل القضية السؤال بعد ما عرضنا مشكلة الشر في الكون هل القضية مشكلة الشر قضية نفسية أم قضية عقلية العقاد يقول ليست قضية عقلية ولا كونية بل هي قضية مشاعر ونفوس تهوى أن ترى السرورة هو أصل الوجود وفي كل الوجود ودائم في الوجود وعالج القضية معالجة عجيبة في كتابه حقائق الإسلامي وأباطيل خصومه الـ الـ من أروع الإجابات رغم أنها أربع ورقات تأول شبهة تناولها لكن إجابة مسبوكة والعقاء تعرفون كان في بدايته شكاك ملحدا إلى أن انتهى به الإيمان وأما في كتابه عقائد المفكرين في القرن العشرين منشورات المكتب, المكتب العصرية بيروت في صبح في صفحة 52 عندما شرح الشر جاب الأجوبة القديمة على هذه الشبهة ثم الأجوبة الجديدة ثم قال يعني ذكر ست أجوبة ثم جاب الاعتراضات قال الاعتراضات التي جاءت على الأجوبة في الجوهر أما التطبيقات قال لا في التطبيقات فقط أما الجوهر الفكرة الفكرة ثابتة والحكمة ثابتة إذن يغلب على قضية أهل الاعتراض على خلق الألم والشرف الكون أنه موقف نفسي في كتاب اللي مطبوع ملحدون معاصرون ومحدثون لدكتور رانسيس يتكلم عن الفيلسوف هيميلتون مليام هيميلتون صاحب كتاب الجوهر الجديد من هذا الرجل يسمونه صاحب اللأدرية الحزينة ونحن عندنا الصفصطائيين ينقسمون ثلاث أقسام عندية وعنادية ولا أدرية هذا الذي لا يدري هل هذه حقيقة ولا غير حقيقة يقول ما أدري معلق بين منزلتين هذا لا أدري وحزين يقول كلمة جميلة وتشخيص جيد يقول ان الذين يلحدون من خلال مشكلة الألم في الوجود والشر هم الناس الحساسون الشفافون أصحاب الرقة يعني العالية وبالتالي ما يتحمل كما أنه لا يتحمل في البيت ولا يتحمل من المشاكل لا يتحمل في هذه الأمور طبعا ما نقدر نعمم في القضايا الإنسانية وانت ترى أن حتى في التربية الأسرية الولد المدلل الولد الذي لا يرد له طلب منذ الصغر اللي ما يقول لا عند حدك هذا يصدم في الكبر يكون عصبي ليش لأن الحياة لم تكن كالطفولة يعني تؤتى على حسب ما تراد انما هناك صدمات ومفاجآت ومنغصات وأمور لا تخرج على البال عدل هؤلاء يقول هملتون الملحد بأنه يغلب عليهم هذه يعني الحساسية والشفافية هذه فيقلقون يطربون يعرضون يشكون ثم ينتهي بهم الأمر إلى ماذا الى أن يلحدون لكن العاقل العبقري الذي يوازن بين الكل في اليقين والجزء في الشك يغلب الكل ولا يجعل من الجزء يلغي الكل هذه المشكلة مثلا تجربة الدكتور جيفري لانك أستاذ الرياضيات وبروفيسور الرياضيات في أمريكا طلع كتاب انطباعات أمريكي اعتنق الإسلام وطلع كتاب حتى الملائكة تسأل وهذا كتابه الثالث هذا الدكتور جيفري الهنك هنا يتكلم عن كما عرضت الكتاب عنه ربما في فترات يتكلم عن الأسئلة للجيل الجديد الثالث في الولايات المتحده الامريكيه من المسلمين فشكوكم تساؤلاتهم في الكون في الانسان في القدر في الشر في كل شيء فلما جاء في قضيه الشر تكلم انها كانت تجربه في حياته لانه كان حساس فيتكلم كيف تجربته في حياته كانت في اسره يشوف ابوه يضغط الوالده عند المكتبه ويضربها وهو صغيره اختفى ويرى فتقول يا جيف ادخل يا جيف ادخل لا تشاهد وتذهب تطمنه وهو يخاف ابتلي بجيران عنيفين عجيبين هو يقول ويروي تجربته عندما كان طفلا في صفحة 82 تحت عنوان ألا يستخدمون عقولهم يقول يضع جواب أمه الرب لطيف ومحب يا بني يقول هو إذا كان كذلك يا أمي فلماذا يسمح بهذه المعاناة الكبيرة والعنف الشديد على هذه الأرض هذه المحالة دارت بيني وبين أمي مرات إلى آخره ثم يقول فأجبتو يعني أم قالت لا ليس كل شيء يمكن أن يفهم فأجبته اذا لماذا يمنح هذه الهبل للناس جميعا لا يمنح الله سبحانه وتعالى هذه الهبل للناس جميعا لماذا يهبني إياها أنا فقط اني سأعرف الحقيقة بعد ذلك إلى أن قالت له يا جيف سوف تجد الله يوما ما فأجبتها ضاحكا وما الذي يجعلكم متيقنة هكذا فأجبتني بابتسامة واثقة كانت جدتي تقول لي حيث يميل الغصن تنمو الشجرة تكلم جفري تعليقاً جميلاً وقال كلمة حقيقية وهذه للمفكرين للفلاسفه للكتاب الذين يهتمون بالثقافة الناس عندهم أن إيمان غيبي آآ آآ تصديقي ليس له برهان والإيمان قلبي بينما التفكير عقلي من قال؟ الإيمان ما لم يقوم على العقل ماكو يوجد فائدة تقيم الإيمان بالبرهان العقلي ثم تطمئن إليه ماذا قلبياً للعكس قال إذا, إذا كنت إذا كنت أعتقد إذ كنت أعتقد دائماً ان العقل يوم كان ملحد ان العقل ينسف الايمان في النهايه بيد ان هذا الكتاب يقصد القران الذي بهره بيد ان هذا الكتاب يقول ان الايمان يزول عندما يتجاهل يتجاهل العقل وعند تطبيقه تطبيقا ضعيفا ويكرر هذا الكلام في كل مره لكن هذا الرجل تجاوز الالحاد باسباب كثيره شرحها رياضيا وشرحها عقائديا خلقنا الإنسان في كبد لماذا والموازنات بين الخير والشر وطبيعة الحياة ثم قال توحي هذه الأوصاف بغض النظر عما نعانيه ونتحمله في الأرض من آلام ومعاناة بأننا نكون في الحياة الأخرى أشبه بنائم من استيقظ من كابوس حلم ثم يقول القرآن لا يقول أن الحياة حلم لا الحياة واقع لكن بالنسبة لمقارنتها مع ذلك الخلود كامل السرور المطلق والفضل المطلق والأنس المطلق لا يكون شيء مهما طال الأمل ومهما جاءت المكدرات والمنغصات تجاوز القضية هذه ليش تجاوزها؟ لأن يا جماعة غياب بعض الحكمة ووقوع بعض الألم هذه القاعدة لا تلغي الخير الكثير وتبطل الفضل الكبير عندنا ملحد ثاني وهذا أشهر ملحد بريطاني توني فلو اللي إلا الآن عايش و2004 صدم الناس 60 سنة ملحد الآن عمره 80 صدم الناس بإيمانه بعد تأمل طويل نعم ويجيك شارلس دوكنز يعيب عليه أنت مخرف بدل ما يناقش علميا يطعم في الشخص وهكذا طبيعة المنهزم والضعيف لأنه ينتقل من الفكرة إلى الذات غلط هذا الرجل في 2007 طلع كتاب هناك إله وهذا الكتاب كما عرضته قبل فترة رحلة عقل 2010 دار الشروق الدولية في مصر طبعته الدكتور عم عمرو شريف والدكتور استاذ أحمد عكاشة رئيس جمعية علم النفس العالمية قدم لها والدكتور عمرو شريف سوى جزء ثاني للكتاب بعد أن ترجمه هذا الكاتب يقول يمثل إحساسي بمعضلة الشر والألم أحد العوامل المبكرة وراء اندفاعي تجاه الإلحاد يوم يشوف النازيين ويشوف الحرب ويشوف البلاوي هذا صفحة 104 صفحة, صفحة 108 صفحة 108 يتكلم عن تجاوزه عن هذا الشيء يقول لا شك أن معضلة الشر والألم التي كانت وراء اتجاهي إلى الإلحاد تعتبر مشكلة لها وزنها عند الفلاسفة لكنني أيقنت أن عدم فهم هذه المشكلة لا ينبغي أن يلغي القناعة بوجود الإله بعد أن أثبتت البراهين الفلسفية والعقلية والعلمية ذلك الوجود شوف المقارنة ثم يختم أن وجود الشر والألم في حياة البشر له علاقة بصفات الإله وليس بوجود الإله أو بعدمه يعني كما عند قاش تحد الأخوة يقول يا أخي ليش؟ قلت يا أخي أنت عندك مشكلة مع أفعال الله مع أفعال الله وليس عندك مشكلة مع الذات الإلهية لأن البراهين يقول قوية في الذات الإلهية فلسفية وعلمية وعقلية فلما تأتي بعض التشكيكات الجزئية العارضة ما تلغي هذا الصرح الإيماني الكامل يا ناس فيجب أن نكون منطقيين بحيث نغلب وهذا ليس عند كل الناس عند الذي يعرف الحكمة من وراء الشر في الكون تكتمل لديه اللوحة ويخرج من هذا المأزق فيمارس حياته ويصبر عليها فلماذا خلق الله الشر في الكون بعد الفاصل مجاوب أثناء الفاصل يقول لي مساعد المهندس الأخ مصطفى اللبناني يقول محمد من خلال معشرتي وسفراتي وشبابنا اللي نشوفهم وكذا بعض الشباب مجرد أي شك يرفض الدين مجرد ما يطر عليه شك هذا الموضوع ما أقدر ناقش الآن هذا الموضوع راح ناقش بإذن الله في حلقات بإذن الله نسوي سلسلة فيما بعد رمضان تساؤلات الشباب العقائدية والفكرية يرتبط في روح العصر وثقافة المادية العامة العصر تشكل هذا الإنسان الذي لا يريد أن يتحمل مسؤولية والذي يحب أن يتخفف من العباء والذي أن يشبع غرائزه بأي طريقة ويحتال على ذاته فالإلحاد ليس سببه, سببه في سبب وفي دافع عن جماعة الدافعية على ما النفس وفي سبب شو الفرق بين السبب والدافع والعلة هناك بإذن الله راح نفصل يا أخ مصطفى لكن نرجع إن ما في تأسيس قوي وفي خلاف لقواعد عقلية وفي سقوط في قضية الصفصعة وعدم المنهجية أمول والتفكير وبالتالي الإنسان هو حر يختار اللي يبي يعني الله سبحانه وتعالى يعني قضية عقائد هو اللي حاسب قلنا لكم إن أكدنا على نقطة هاملتون وليام هاملتون، اللي هو الملحد لا أدري الذي يقول بأن الحساسون هم الذين أكثر الناس الحادن بما يرونه من مظاهر الألم والشر في الكون هذا المثل أريد أن, أن أبدأ في الإجابات عن طريق حوار الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه قذائف الحق هذا الكتاب الذي كان عندنا من أيام شبابنا في هذا الكتاب عنده عنوان حوار مع ملحد وبالمناسبة طلع كتاب جديد بعنوان حوارات الشيخ محمد الغزالي أو مناظرات الشيخ محمد الغزالي الكتاب قذاء في الحق حوار مع ملحد حوار طويل فلما انحصره في قضية نظام الكون والعلل الغائية وانتفاء العبثية والتراتبيه في قضية الأسباب صرخ ذلك الملحد وقال يقول الغزالي قال وهو صاقد وهو صاخذ أف لو كان هنالك إله كما تقول يقول حق الغزالي أنا مضطر أقرأ لكم الحوار نحلله وهو في الإجابة بدل ما أقول بنقاط مبعثرة عن طريق حوار أجمل يقوله الملحد يا غزالي أف لو كان هنالك إله كما تقول أ الدنيا تحفل بهذه المآسي والآلام ونرى ثراء يمرح فيه الأغبياء وضيقا يحتبس فيه الأذكياء وأطفالا يمرضون ويموتون ومشوهين يحيون منغصين قلت غزالي صدق فيكم ظني إن الحادكم يرجع إلى مشكلات نفسية واجتماعية أكثر مما يعود إلى قضايا عقلية مهمة قضية أنت نفسيا تعبان مو قضية عقلية و... ثم يعقب الغزالي ويوجد منذ عهد بعيد من يؤمنون ويقفرون وفق ما يصيبهم من عسر ويسر قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف حد حد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة على طول مثل ما قال أخونا مصطفى اي شك اي مشكله اي على طول ليش ليش لان في ازمه نفسيه غلبت الحكم العقلي قال الملحد الغزالي لسنا انانيين كما تصف يا محمد الغزالي نغضب لانفسنا نغضب لأنفسنا او نرضى لانفسنا اننا نستعرض احوال البشر كافه ثم نصدر حكمنا الذي نرتضيه او نرفضه الذي نرفضه ترفضه أنت يا غزالي قلت آفتكم أنكم لا تعرفون طبيعة هذه الحياة الدنيا ووظيفة البشر فيها جينا في الإجابة الحين جينا في الإجابة إنها معبر مؤقت إلى مستقر دائم ولكي يجوز الانسان هذا المعبر الى احدى خاتمتيه لا بد ان يبتلى بما يسقل معدنه ويهذب طباعه وهذا الابتلاء فنون وشتى وعندما ينجح المؤمنون في التغلب على هذه العقبات التي ملات طريقهم وتبقى صلتهم بالله واضحه مهما ترادفت الباساء والضراء فانهم يعودون الى الله سبحانه وتعالى بعد تلك الرحله الشاقه ليقول لهم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون ش قال الملحد قال وما ضرورة هذا البلاء؟ ليش البلوى؟ وليش مآسي في الدنيا؟ وليش؟ قلت إن المرأة يعني الإنسان إن المرأة يسهر الليلة في تحصيل العلم ويتصبب جبينه عرقا ليحصل على الراحة وما يسند من منصب كبير وما يسند إليه من منصب كبير إلا لمن تمرس بالتجارب وتعرض للمتاعب. فإن كان ذلك هو القانون السائد في الحياة القصيرة التي نحياها على ظهر الأرض فأي غرابة أن يكون ذلك هو الجهاد الصحيح للخلود المرتقب قال مستهزئا دائما هذه طريقته منذ بدء الثورة الماركسية أن الدين أفيون الشعوب قال مستهزئا من الحوار القديم أيام انتعاش الماركسيين الاشتراكيين في الثمانينات والسبعينات قال مستهزئا أهذه فلسفتكم؟ التي في تسويق المآسي التي تخالط الحياة حياة الخلق وفي تصبير الجماهير عليها تشريد خدرون الناس اصبر عندك جنة ما... طبعا أنت لما تقرأ اليوم في الطب النفسي والآلام تجد الفرق بين من يؤمن بيقين إلهي في مواجهة مشاكله من ذلك الشكاك اذهبوا إلى السجون وأنا أحد الذين درس في السجون واذهبوا إلى مرضى السرطان منظر بين المؤمن بيقين، منظر بين ذلك المادي الذي لا ليس عنده أول الحسابات المادية، الفارق في التعاطي مع المشكلة، الفارق في استقبال الحياة البقية أو التأمل فما هو موجود عنده من مصاب يفترق جدا في الغالب العام. قلت بعد ما اعترضوا يقولون تخدرون الناس بالكلام هذا. قلت سأعلمك بتفصيل سأعلمك بتفصيلي بتفصيل أوضح. ووضح حقيقة ما تشكو من شرور. إن هذه الآلام قسمان قسم من قدر الله في هذه الدنيا لا تقوم الحياة إلا به ولا تنضج رسالة الإنسان إلا في فيه كما يقول الأستاذ العقاد الأستاذ العقاد الكلام هذا مذكورني الأستاذ العقاد شي يقول يقول أجوبة كثيرة لكن الجواب الصحيح أن ننظر إلى التكافل في منظومة الكون يقول العقاد تكافل بين أجزاء الوجود لا يمكن تفهم مشكلة الشر بروحها إلا أن تنظرها خلوكم معي يا شباب إلا أن تنظر اللوحة الكاملة في الوجود ما تاخذ بقعة وحدة سوداء وتحكم عليها لكن هي في جمالها من خلال النسق العام يقول العقاد تكافل بين أجزاء الوجود فلا معنى للشجاعة بغير الخطر ولا معنى للكرم بغير الحاجة ولا معنى للصبر بغير الشدة ولا معنى لفضيلة من الفضائل بغير نقيصة تقابلها وترجع وت... وترجح عليها، وقد يطرد هذا القول يعني يستمر هذا القول ويطبق أيضا في لذاتنا نا المحسوسة كما في فضائلنا النفسية ومطالبنا العقلية يعني الأمور تعرف بمتناقضاتها أنا ما أعرف لذة إلا إذا وجد الألم ما أعرف لذة النصر إلا إذا معنى قبيحة الهزيمة يقول العقّة خلنا نشوف كلامه هو بالنص أحلى إذن نحن لا نعرف لذة الشبع بغير ألم الجوع ولا نستمتع بالري ما لم نشعر قبله بلفحة الضمع ولا يطيب لنا منظر جميل ما لم يكن من طبيعتنا أن يسوءنا أن أن أن المنظر القبيح وهذا التفسير يقول غزالي لطبيعة الحياة العامة ينضم إليه الل... ينضم إليه أن الله جل شأنه يختبر كل امرئ بما يناسب جبلته ويوائم نفسيته وبيئته وما أبعد الفرق بين إنسان وإنسان فقد إنسان يصرخ من شيء الثاني صابر عليه إنسان يتبرم من شيء الآخر قال يا اخي عادي توكل على الله وتقبل الأمر الواقع وهي قضية التكيف مع الواقع فمن رضي فله الرضا ومن صخط فعليه السخط في نص مختصر المختصر لك في التعاطي مع المشكلات أي أنت في قابليتك النفسية تخفف أو تصعد من قضايا الحياة، وثم ذكر كلام العقاد بأن الحياة لا تفهم إلا في ماذا؟ إلا في قضية هذا النسق المتكامل من رؤية لهذا الكون. هنالك كلام رائع للجاحظ 255 وخمسة هجرية. بما يناسب هذا الكلام، لكن بسياق أدبي نقرأه عليكم بعد الفاصل بإذن الله. إذن في في حوار الغزالي في كتابه قذاء في الحق مع الملحد الذي يقول لماذا خلق الله الشر؟ في الكون ولو كان موجودا لما وجدت هذه الآلام أجابه إجابتين الثانية ما كملناها الأولى بأن الشر جزء في الوجود بنظام التكافل في أجزاء الوجود لا يفهم الوجود إن لم يكن هناك متناقضات شر خير حزن فرح بل لا تفهم معنى الشبع إن لم يكن هناك معنى للجوع ولا ولا يكون معنى للانتصار ولا الظفر لم يكن هناك صخت من الهزيمة ولا معنى للصحة لم يكن هناك مرض ما تفهم الأمور في حياة مسترسلة هكذا وإلا كانت لحياة الدنيا هي حياة الجنة ولا بطل المعنى منها الجزء الثاني يقول الشيخ محمد الغزالي هي التي كسبها وهذا الجواب ايضا جواب الفقهاء البوطي في كتابه من الفكر والقلب مكتبة من الفكر والقلب تحت عنوان سؤالان يجيب على هذا السؤال ويقول نفرق بين الملحدة الذي يريد أن يشاغب أو يتخذ من هذه دليلا على إثبات إلحاده وبين المؤمن الذي يريد أن يستوضح فيقول أيضا الشرور نوعين شرور كسبية وشرور لا كسبية أما الشرور التي هي مفروضة على البشر فلا اختيار لك فيها ولا تؤثم عليها بل تؤجر على تحملك إياها اللي هي ذكرناها في أن بعدين الجزء الثاني مفهوم الابتلاء والاختبار كما قال الشيخ كما نقول نحن جميعا الدنيا اختبار مفهوم الاختبار أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا فليعلمن الله الذين صبروا ولا يعلمن فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين طيب الله سبحانه وتعالى يعلم لكن هنا العلم بمعنى الإظهار في أمر الواقع نعم وانكشاف الأمر في الواقع فالحياة بلاء ومن قالك إن البلاء فقط المصائب ونبلوكم بالشر والخير فتنة وأحيانا تكون فتنة الخير أكثر من فتنة الشر وكلاهما زي مصيبة وبلاء وقد ينجح الإنسان في الفقر ولا ينجح في قضية شكر النعمة والغنى وهكذا وهكذا الدنيا تأتي في هذه الامتحانات ويتعامل معها الإنسان بحسب عقيدته وبحسب إيمانياته بقى الجزء الثاني اللي ليس لنا فيه دخل الزلازل البراكين الدنيا هذه قلنا لا حساب عليها إلا أن الإنسان في ظل كلامه عن الشر جنس السبب الجوهري ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى أعطانا منهج وأعطانا شرعه فيها أخلاق وحقوق وعقائد ومنظومه اجتماعيه كامله وقواعد الحياتيه كلها الشرعيه ثم قال لنا هذا الدواء خذوه القينا الدواء وراء ظهورنا ومزقنا الرشدة الايمانيه التي فيها النجاة ثم شكونا مما يصير يا اخي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ماذا يكون الان في خليج المكسيك تحور البحر بعد سبع الجرائم التي كانت في البحار كلها في تلويث البحار نفطيا هذه اعظم جريمه في تاريخ الانسانيه اذا ماذا نصنع وما أصاب من مصيبة بما كسبت أيديكم ينسى الإنسان هذه الجريرة التي يعني وقعت في يديه بقي أن نجيب لماذا خلق الله الشر؟ يجب أن نعلم يا أخواني أن الله سبحانه وتعالى ما خلق شر محظ كما يقول شارح العقيدة الطحوية وابن القيم في مدارج السالكين وعلماء الكلام والغزالة في كتاب ما خلق شر محظا كليا لا فائدة فيه حاشاه وإحنا دائما في في دعاء الاستفتاح نقول والخير كله بيديك والشر ليس إليك أي الشر الذي ليس وراه الحكمة ولا فائدة ولو يتمم هذا الوجود ليس إليك ولذلك لا ينسب الشر المفرد المحض إلى الله سبحانه وتعالى شوف القرآن الكريم الله خالق كل شيء قل كل من عند الله لكن لما عندي إلى الشر يضاف إلى السبب من شر ما خلق شوف إلى السبب أو يحذف فاعله إن لا ندري على لسان الجن في القرآن الكريم إن لا ندري أشر لاحظ أريد ما قال أراد الله أريد بمن في الأرض أم أراد الله بهم رشدا لما جاب الرشد دسب إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخر, إلى آخر الآيات الكثيرة في نظائر هذه الأشياء إذن الشر المحظ الذي لا فائدة منه ليس موجود في خلق الله بل إن الشر هو سلب الخير فيتأسس الشر طيب لماذا أراد الشر الله سبحانه وتعالى في الوجود الإرادة نوعين إرادة وسائل وإرادة غايات أما إرادة الغايات فهو مراد لذاته وهناك مراد لغيره شلون مراد لذاته ككل الخيرات اللي موجودة الله أرادها لذاتها هي مقصوده قصد الهدف قصد الغايه وهو خير في ذاته كل الخير اللي تشوفونه هذا خير في ذاته والله في اراد غايات الناس تشكل وين ارادات الوسائل اللي تؤدي الى خير فينسى الانسان هذه الحكمه يعني قطع الاصبع المتاكل الغرغرينه من اجل خير الجسم كله شرب الدواء إرادة وسائل هو مر والولد ما يشرب بس يا ولدي مو عشان الدواء عشان الشفاء قطع المسافات الطويلة بتعب من أجل الحصول على النجاح إذن هذه إرادات ماذا؟ إرادات ال ال الوسائل طيب الشيطان ليش خلق الله سبحانه وتعالى ما هو أبو الشر كله الله سبحانه وتعالى تتجلى قدرته أولاً في خلق المتضادات جبريل خير محض والشيطان شر محض كما أن الليل النهار الداء الدواء الحياة الموت الشر والخير تتجلى قدرة الله سبحانه وتعالى ثانيا من خلال هذا الشيطان الذي وجد بعد أن عطانا دورة في جنة التدريب ونزلنا ظهور آثار أسماء الله سبحانه وتعالى المتضمن لحكمه عفوه مغفرته ستره تجاوزه كما قال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر في لهم يتجلى الله سبحانه وتعالى عليك بهذه ال, ال, ال الأخطاء التي وسوتها لك الشيطان فضعفت فتتقرب من الله سبحانه وتعالى عفو الله يضغى عندك كذلك حصول العبودية كيف أنت تقترب من الله تحقق أنواع العبوديات عبودية الصبر على البلاء والصبر على الأهواء والصبر على الشهوات والاقتراب من الله سبحانه وتعالى والاستعاذة من الشيطان واللجوء إلى الحق سبحانه وتعالى وجود الشيطان تفهمه عندما تفهم المنظومة ماذا؟ المنظومة الكاملة طيب يجيك واحد يسأل وهذا سؤال طرحه علماء الإسلام في شرح العقيدة الطحوية ومدارج السالكين وغيره. طيب هل كان يمكن الله سبحانه وتعالى أن يوجد هذه الأشياء بدون ما يخلق أسبابها والشر والشيطان يقول هذا سؤال فاسد وهو طلب وفرض كفرض وجود الملزوم من دون لازمه يعني كفرض وجود الولد من غير الأب والتوبة من غير التائب ما يصير الله رتب الأمور بهذه الطريقة وهكذا كانت يعني سبحانه وتعالى حكمته إذن متى ما فهمنا القضية نرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى ويتعيننا هذا الفهم على الصبر والقضاء والقدر وإلا لو عشنا هكذا فينط... لا رضا وصخط من الشر وعدم الإمام بالله والارتباك العام فنقول كما قال عباس محمود العقاد في قصيدته المشهورة صغير يطلب الكبرة وشيخ ودل صغر وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجر ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر ويشق الفرد منهزما ولا يرتاح منتصر فهل حار مع الأقدار أم هم حيروا القدر شكات ما لها حكم سوى الخصمين انحضر المتشاكسين هذا انحضر في نقطة ولذلك ارضى بما قسم الله لك تكون تحرق أغنى الناس وفهم العقيدة الإسلامية شمولية تتجاوز مشكلة الشر وتتصل بالسماء ولا تكون إنسان طين أرضي إنما جسمك في الأرض ونفسك تحلق ترفرف في السماء السلام عليكم ورحمة الله